قال الذين استكبروا للذين استضعفوا ونحن صددناكم عن الهدى بعد وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكتور الليل والنهار إذ تأمروننا إذ تأمروننا وَأَخَرْنَا مَا دَامَتْ أَلَمَّا أَوْرَثَ عَذَابًا جَعَلْنَاهُ أَمَّا فِي إِنَّ الَّذِينَ كفروا O وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن به عنذين قل إن What? A uh -oh.